وخامساً من خالف هذه الطريق فهو مبتدع هذا محصل هذا الفصل من خالف هذه الطريق فهو مبتدع ويحتاج إلى أن يفعل به ما, يفعل بصبيق ما فعل بصبيخ وصبيخ قصته قد تنوعت الروايات فيها وهي مشهورة. وفيها مرفوعة كلام عند بعض العلماء يعني في تفسيرها على هذا النحو الأول الذي ساقه المصنف ضعف وذلك لضعف ابن أبي سبرة والراوي عنه لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الإصابة في ترجمة صبيغ أنه قد وقف لها على طريق أو طرق صحيحة وأحال بها على الافراد والغرائب للدارقطني واحال بها على كتاب الامباري وليست بين ايدينا حتى ننظر فيها وعما كونها موقوفه على عمر فهذا صحيح ثابت كونها موقوفه على عمر صحيح ثابت والطرق في ذلك كثيرة والذي يهمنا منها الشاهد في هذا الباب هو ماذا يجب أن يفعل مع أهل الأهوة الذين يتتبعون المتشابه من القرآن من الكتاب العزيز فهل لو جاء اليوم جائن وقال كما قال من سمعه على جري من يسال عن الذاريات ذروى يعزر ويجلد ويضرب ويستحق هذا النكال ويستحق هذا الهجر وهذه القطيعه الجواب نعم اذا كان على هذه الصوره التي بلغت أمير المؤمنين رضي الله عنه فإنه قد بلغه عن صبيغ قبل أن يراه أنه كان يتتبع المتشابه من القرآن ويتعنت في السؤال ويتكلف علم ما لم يؤمر بالبحث عنه فلما بلغ ذلك عمر تمنى من الله تبارك وتعالى أن يضفره به وعمر أمير المؤمنين وقد استجاب الله له وأضفره بصبيغ فكان من أمره معه ما كان لما دقل عليه وسأله قال من عندك؟ قال أنا صبي... عبد الله صبيخ. قال له أنا عبد الله عمر وكان قد أعد عراجين النخل عد الجريد عنده جريد النخل فأخذ يضربه على رأسه حتى أسال دمه فقال له يا أمير المؤمنين جاء في بعض الروايات من طرق هذه القصة إن أردت قتلي فذاك وان اردت اذهب ما في راسي فوالله لقد ذهب اذهب ويش اذهبه عراجين عمر وهو اقوى الناس في زمانه على الشيطان فان الشيطان ما راى عمر سالكا فجا الا سالك فجا اخر فجلده وضربه هذا الضرب ثم نكل به ونفاه وأمره بن الحق بالعراق ثم كتب إلى عبد الله بن مسعود يأمره بأن ينفي هذا الرجل إلى أبي موسى الأشعري إلى أبي موسى وينهى الناس عن مجالسته فاحتبسوا في هذه الدار وكان كلما خرج وجاء إلى حلقة من الحلق فروا منه الذين يعرفونه فإذا جلس إلى أقوام لا يعرفونه في حلقة أخرى قالوا لهم صائحين عليهم عزمة أمير المؤمنين يعني تذكروا أمر أمير المؤمنين الذي عزم عليكم به في شأن هذا الرجل يعني لا تجالسوه لأن أمير المؤمنين قد نهاكم فضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاق عليه كله وسيع وباقت عليه نفسه فجاء إلى أبي موسى وأخبره بالذي صار وبالذي وجد من نفسه بلغ إلى مرتبة أصبح الناس يفرون جميعا منه فأصبح كالبعير الأجرب والبعير الأجرب يعني ولا لا فالواجب أن تبعد عنه الإبل الصحيحة ولهذا يقول الشاعر واحذر معاشرة اللئيم فإنها أو مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب ولا لا هذا هو فالشاهد أصبح كالبعير الأجرب كلما جاء إلى قوم قاموا عنه خوفا من أن يعديهم ببلائه فتأثر بذلك تأثرا عظيما واشتد عليه الامر بسبب هذا الهجر فصلح فجاء الى ابي موسى واخبره فكتب بذلك ابو موسى رضي الله عنه الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما اخاله الا قد صدق ثم امر الناس بعد ذلك في مجالسته او بمجالسته وهذا فيه دلاله على انه يجب على راعي الرعيه ان يصونهم وأن يحافظ عليهم مما يخد بعقائدهم فإن أمير المؤمنين هو الخليفة وراعي وأمر الرعية مسؤول عنه فأمرهم بهجره ونهاهم عن مجالسته فهكذا أصحاب الأهوى والبدع يجب على أولاة أمور المسلمين أن يقوموا فيهم كما قام عمر رضي الله تعالى عنه في سبيغ فان صبيغا تادب وهذا عائد لهؤلاء الامر في تاديب هؤلاء المبتدعه اما بقيه المسلمين فان الهجر لاهل الاهواء والبدع بابه باب مفتوح خاصة الدعاة منهم الدعاة إلى مذاهبهم الذين يتنقلون بين الناس وينشرون بدعهم فإن الواجب على المسلمين أن يهجروهم ويحذروهم ويحذروا منهم أما لو استفر الإنسان على نفسه ولم يدعو إلى بدعته وتخفى بها فهذا ما اخر آخر ولكن الكلام في من يجهر ببدعته ويدعو إليها ويظهرها فإن الواجب أن يهجر وأن يحذر وأن يحذر الناس منه لئلا يضلهم وهذا بالإجماع حجر اهل الآوة والبدع بالإجماع قامت عليه الدلائل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ثم